تعالت فشم خرت كالجبالي وتاهت عزة برد الجلالي وصانت لؤلؤا يسبي بريقا فزانت حين صانت بالجبالي تعالت فشم خرت كالجبالي وتاهت عزة برد الجلالي وصانت لؤلؤا يسبي بريقا فزانت حين صانت بالجمال تراودها دئاب الشر فيها فليست تنثني سوى الحلال وصاحت في وجوه القوم كيدو فلست بكيد أعدائي أباني باقي لكم بداربي داربي لن يثني خطاي اد الحبالي فارجو اسما الشيطان كلا فلم يبدا شراعي بالنبالي ولن اعطي الدنيا في ابائي ولو بذل المراود كل غالي ولن اصلي لمواظات ينادي البغون كيخبش كي تعالي سامضي في ركبه الطهر عزا, عزاً فلن تدمرك بالهزاني, بالهزاني سنبى والثبات يجد اذري واخطب بالعفاف رضا المعالي ساحيا نبض قلبي من كتابي وأهجر كل فسق وانحلالي وحب الطهر والإيمان نهجي وأثبت صدق حبي بالفعالي فإني للإله نذرت نفسي وبارك ديني الأسمع تدالي كذا أحيا حياتي في إباء بحر مسطري ودمي غالي واسقي عفتي من نبع ديني فليس سواه ناب من زلالي واحتفظ في الحياة على يقيني واصف انات التريح الشمالي واصف انات التريح الشمالي